ويا عالم الخفيات ويا باعث الأموات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا خالق الأرض والسماوات يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين اقض حاجتي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 Allahu akbar, Allahu akbar. Shado Allah ilahe illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Hii ala لا إله إلا الله استوى تدل الله أكبر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 وَذَكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَافُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكف عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ هذا هذا أُلَّا قُلْ لَمِثْنَهَا ذَٰلِهَا ذَٰلِهَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهُ سمع الله لمن حمده ربنا وانا كالحق الله أكبر الله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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنتِ علينا حجارة من السبأ فأنت علينا حجارة من السبأ أوئتنا بعذاب أليم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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيضقمه جميعا فيضقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله Sami Allahu liman hamida Oh, السلام alaykum الله السلام alaykum wa الله Assalamu alaykum rahmatullah. Assalamu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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي الأمم فرعيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى